وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه وتقدم شرحه في باب ضعف المسلمين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه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 ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم العائل الفقير وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه مرجل الرأسة أي ممشطه يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن يذهب بنفسه أن يرتفع ويتكبر